وَقَالًا فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبًّا إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَنِ قَوْ أَمْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أَتَنقُتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ يُرَدُّ بِكُم رَبُّكُم وَإِن يكو كاذبا فعليه كذبوه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن لا يهدي من قوى موجود يا قَوْمِ لكم الملك اليوم فِي الْأَرْضِ நவீரிசில அ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ, يوم تولون مَا கியூ مِنَ اللَّهِ அமுன மீனிமின ஒில்ல உபன